عيون نور قدساما قضيه العشق و زمانا بانتمائي ويقيني انه العشق حسيني انه العشق حسيني خصبي تخفيضات خصم 50% المستهل بس بانتماي ويقيني انه العشقل حسين بانتماي عد حبيبي ها الهمه عاليه ايدك عاليه ارفعها يلا الهمه عاليه ارفع ايدك عاليه ها بانتماي ويقيني بانتماي ويقيني, ويقيني انه sayni inahu al'ash an shan qalbig ya zulikha biyusuf sahib سيل عمري للتراب ين عمري للتراب ين فلوهتزك يعني ولساني وبياني اي وحلت بنت مائي بنت مائي ويق تغلبكم ويقيني انه العشق الحسين انه انه معجيبا للزقطا ايدي واصط الذود لكن تاهار العقول يا زليخ همس مايتي ذاك عابس مين يقول انا مجنون ومتهيم ابغرام ابن البتول ابغرام من البتول ابغرام زاحفا نحو العادي خافض الطارف ينادي اي حب بن يا تريني انه العشق الحسيني انه العشق انتماي انتماي ويقين ا انه العش اي ممكن من بعد عمر الشباب اي كل عاشق اصبح حاجه ماضي وهم وسرى يمكن تموت المشاعر من بعد عمر الشباب بس انا بصدق عايش قلب كل دهر يفتح له باب ايه حب ابول والذخر يوم الحساب والذخر يوم الحساب الكبير له قام مصلمير وإذا ما تساليني انه العشق الحسيني امه العشق الحسيني بانتمائي وياطيني بانتمائي وكبري انه العشق الحسيني قل اي زلين خل همساتي عن عشق يصنع رجال خاضت بحور المنايا والطفوف اوضح مثال اي لجلب السجاد يا الله اجعلنا من الانصار الحج ان شاء الله ناخذ بثار الامام الحسين عليه السلام يا هو يا زلخ همس عن عشق يصنع رجال خفج بحور المنايا والطفوف ضح مثال لاجل الأكبر مناحر قبلت حبي ضوال كل يحرمتنا ادي اي الحسين الحلال حب الحسين الحلال اقبلتنا حول الحتوف وتنادي يا سيو اقتليني قطع asan